أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أقال ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك من يطير الرسول فقد أطال الله ومن يقولون <تصفيق> طاعة فإذا برزوا من عندك الله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون وأعف أيها كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرُؤَانِ وَلَوْ كَانَ مِنَّهِ تق الله العظيم